وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ أَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَ قَلْ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابَ صَعْدَةٍ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 قل إني نيء جير لي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا